فاستوّفِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَصُورًا الرَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَنُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَسِيمًا